ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م إ ن ارسلنا نوحي الى قومي انا جينامك م ن ق ب ل ي يا ي هم عذاب ا ل ي م ق ا ل يا قومي إ ن لكم نبيل مبين ف ن ع و د و ل ل ه وانتم وابيعون يوفي لكم من موسوعه ا ل أجل إ ن ا ب ل لا ي ل و كنتم ت ع ل م و ن ق الاسلاميه رب إني دعوت ي ل ونهارا ف ل د م دعاء لتغفر لهم جعلوا أ ص ا ب ع ه م في آ د ا ن ه م واستوجوا ثيابهم و أ ط ر و ا واستكبروا ا س ت ك ف ا ر ا ثم إ ن ي دعوتهم جهارا ثم إ ن ي أ ع ل ن ت لهم و أ ز ر ر ت لهم إ س ر ا ر ا إنه كان موسوعه ل ل ا ا س م ل ي م م د ر ا ر ا ويمتدكم ب أ م و ا ل و ب ن ي ن و ي ج ع ل ل ك م جنات ج و ي ع ل ل ك م أ ن ه ا ر ا ما ل ك م ل ا تغفون م ي ه وطارا خلقا ل أغوارا أ موسوعه ر كيف خلق الله ب ع س م ا ا طباقا ت و ج ا ل ق م ر ف ي ه ن ن و ر ا و ج ب ل ا ل ش م س سراجا و ا للعلوم ه أ ن من ا ل أ ر ض ن ب ا ت ل ا م ي ع د ه ا ج ع ل لهم ل ر ض ب س ا ق ا لتسلبوا منها زهلا فجاجا قال نوح الرب إ ن ه م عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إ ل ا خ ز ا ر ا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا ت د ن آلهتكم و ل ا ت د ر ا ولا و س و ا ع ه النابلسي ر وقد و ا ج ر ا و ل ل ا ل و م إ ل ا ض ل ا ل ا م م ا ق ض ي آ ت ه أ ر ق و ا ف د خ ل و ا ن الله ر ا ف م يجدوا م من دون ا ل ل ح س ن ا ا شركه ا ل لغن من الكافرين د ي ا ر ا إ ن ك إن تذر ه د ك و ل ا ي ل د و ا إلا ه ا ج ر ا ا ك ر ا ر ب اغفر ل ي و ل و ا ل ولمن د ي ت بيتي مضمون ن و ل ن ن ي ا ل م ا ت ولا ت ل م ا ع ي